ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار كيد آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عزده حسن المأاب قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين تتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد